وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَتَعْنُتَ لَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَذْكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكْرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَة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 كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الْأَرْضَ شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة